ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمتهم من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا